أعوذ الله من الشيطان الرجيب أعوذ <تصفيق> الله الرحمن الرقيب <ilfiğim>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 تَلاَ قَدْ قُلْنَا نَبَذَ لا تدخلوا المسجد حراما إن شاء الله آمين لا مخلقيا رؤوسكم Onlekkiaŭu u tša لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فسحا قريبا الذي أرسل رسولاً لهم بالهدى، أرسل رسولاً لهم بالهدى ودين يحث ليظهرهم على سبيل. وكفى بالله شهيدا والذي أرسل رسوله بالعوذة أرسل رسول بالغدا ودين الحسن يظهره على الدين كلين وكتاب الله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشدنا Mm-hmm. قباب الله شهید مقام ما در يسونغا مقام ما در يا bata na kabul lang mi من دايرة السجود <تصفيق> ذلك ما تركهم في الدورة <تصفيق> وما ذا عر عين ا رج شط ابو فاذره ف يَا خِيبُ زُورَ عَلِيَ ذِي بَابِ جِيب مُلْفُظَار يَا خِيبُ زُورَ عَلِيَ ذِي lu mi lo va foati من Ma odبي And lying on سهو خشعا متفضلا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها. لا قوم يتفكرون بِالدَّلَّا <تصفيق> وَتِلْكَ <تصفيق> <تصفيق> الْأَمْثَالُ نُقِرُّ وَادِ لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي ذا دتي ما القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر مبقى الله عنا يعشرفو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام ورمتك برسبحان الله عبما ابن من الله لو ان اسم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 de خلci we pin ka baلو nali مgalilin او تو تو السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور له قدنا يوسف ما في السماوات ولا الارض وهو العزيز Midnight و سما chá le buri خلق خلق na koò ما يرخين والسماء عارف وما درك ما بعرفن chá buri sa lu min ma کن قمید بلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنه على راجئ ذي السماء ذات وجه ولا رب ذات صدر والسماء ذات وجه ولا رب فَإِنْ نَغُولَ قَوْلُ فَعَلُ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنْ نَغُنيَكِ تخسم بهذا البلد وأنت بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كرد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت صقل بذل بلد والبلد ما ولا ذل قر قار قن في كرب. أحسب أن يَقْدِرَ يخبر عليه يَقُولُ يقول أهلكت مالاً لغذاك أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ونسانا وشفتين وغديناهم نجدين طلقتك من لا قبت وما أدرك من لا قبت رخبة او اطعام في يوم زيمة غبتي يتيما يتيما دعم قربة او مسكين ثم كان من الذين آمنوا وتوافوا بالصبر وتوافوا بالمرأمة أولئك أصدقوا قاموا الميمنة ودقضوا الله العظيم وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا في رحاب القرآن الكريم نقلنا لكم قرآن السهرة من السرابق المقام بميدان عابدي امام القصر الكمهوري بمدينة القاهرة وتدع علينا الشيخ شعبان عبد العزيز الصيام ماذا من من ايبك الحكيم